أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم Yomet aron ha tethel kul murdiyat ammat ardiyat, ve tazgul kul zat hamlin hamla ha, ve ternaasukara ve وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٌ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ من وَتَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّ وَيَهْدِيهِ إلَى عَذَابِ السَّعِيرِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ Finaخلقناكم من تراب ثم من نطفة فإننا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقه ثم من علقة ثم, من علقة ثم من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 فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَفَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى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 فإن أصابه خير طمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعوا من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعوا لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الانهار ان الله يفعل ما يريد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 هل يذهب نكيده ما يغيب وكذالك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذي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 و الشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهني الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب مننا Yusabوا من فوق رؤوسهم الحميم Yusherوا به ما في بطونهم والجنود ولهم قامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم ve zaukulü arzabı al-hariq inna Allah yudkilü allذin aamını ve aamilu الصalihat inna Allah yudkilü allذin aamını جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ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 وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ السجود السُّجُودَ وَأَذِّنْ ناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات عَلَا مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَام فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذلك وَمَن يُعْظِمْ حُرْمَةَ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إلَّا مَا يُتَلَاعَ عَلَيْكُمْ فَجَتَنِبُ الرِّجْسَ مِنَ الْأُوثانِ وَجَتَنِبُ قَوْلَ الزُّورِ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 وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكَا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومن ما رزقناهم يوفقون. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها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 ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا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 بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفعوا الله الناس بعضهم ببعض لهدم الصوامع وبيع وصلوات له ودامت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز الذين امكن هم في الأرض أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة وأتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وللله عاقبة الأمور وإي يكذب كف كذبت قبلهم طوم نوح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 فانها لا تعمل ابصار ولكن فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وَإِنَّ يَوْمَ عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّ وَكَأَيْنَ مِنْ قَرِيَةٍ أَمْلَأْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ نُغْفِرُ لَهُمْ مغفرة وَرِزْقٌ كَرِيمٌ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 وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغته أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات نعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فاولئك لهم عذاب مهين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 وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن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 لكل أمة جعلنا من سكنهم فَلَا فلا ينازعنك في الأمر وادعوا إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون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 وَإِذَا تُتَلَّعَ عليهم آياتُنَا بِينَاتٍ تَعْرِفُ فِي وَجْوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرُ يَكَادُونَ يَصْطُونَ بِالَّذِينَ يَتَنُونَ عَلَيْهِمْ آياتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِيُكُم بِشَرِّ مِنْ ذَالِكُمْ أَن النار النار وعدها الله الذين كفروا وبيس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وَإِيَسْلُبَهُ مُذْبَابُ شَيْءٍ أَلَّا يَسْتَقِذُهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ مَا قَدَرُ اللَّهِ حَقَّ قَدَرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز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 يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين آمنوا وسجدوا ربكم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 هو سماكم المسلمين من قبل وفيها ذال يكون الرسول وفيها ذال يكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء أعلى الناس